Obrigado.、Wow, wow.

وما يرحم بها

you、uh, uh.

يستعجل درب ا ل ع ا ل و إ ن ك ا

せの。

l h a t s it.

لن تهوئها النوم من الجنه غرفا تجري من تحتها ا ل ا ن ا و خالدين فيها

نعم اجر العاملين ب والذيما

Thank、uh、you. -huh. Uh -huh.

ا ل ذ ي ن ص د ل و ا

l o u

Yeah.、Nah, nah. nah.

ف ا ر ا د و في ا ل م ذ ا

ل ي ب ح و ا بما

اذا نزلت ا ل ا و ض زلنا

Yes, sir. Such a love.

See you later.

「そろってまだだろうな」